الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما أعجوا أيها الإخوة فيسألنا أن نسعد بلقائكم في حلقة متواصلة من حلقات الدعوة إلى الله التي قام عليها المجتمع المسلم وقامت عليها الندوة العالمية للشفاء الإسلامي لقائتنا خلال لقاءاتها المتكرره مثل هذه الاجتماعات المباركه التي يتعرف المسلمون فيها بعضهم على بعض ويسالفق ويتعاونوا على ما فيه الخير ولقاؤنا اليوم هو بفضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين ومعظم الحضور هنا لا يحتاج الى تعريف بالشيخ ولكن نظرا الى وجود اخوه لنا من اقصار متعدده قد سمعوا بالشيخ قد يكون سماعا ولم يلقوه لقاء فاني اجته واقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين هو من علماءنا الذين ندروا انفسهم بانفسهم استعوانه الله وقضاء حاجات الناس والتي جاءت على استفتاءاتهم وقد نفع الله سبحانه وتعالى به وقد تلقى العلم على يد شيخه الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي و انتفع به فتره طيبه من الزمن حتى توفى الله الشيخ رحمه الله وبعد ذلك استأنف الشيخ محمد وفقه الله وزاده توفيقا مهمة الشيح عبد الرحمن بن ناصر السعدي في عنيزة ومجهة مرمان ثم منى الله سبحانه وتعالى على المسلمين بالاستفادة منه بشكل أكبر في عموم المملكة بل وفي خارج المملكة فنسأل الله أن يزيده علما وتثبيتا ويقينا وأن ينفع به وأن يطرح البركة في عموم أحوالنا أجمعين فضيلة الشيح محمد بن صالح العفيمين سيسعدنا بكلمة بكلمة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 ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق على حين فتره من الرسل وانطماس من السبل على حين كان الناس احوج الى الرساله احوج الى الرساله منهم الى الطعام والشراب والهوى فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين جعله الله تعالى في دين الحق ليظهره على الدين كله دين الحق الذي لا لا يشتمل على باطل ابدا دين الحق الموافق دين الحق الذي لا يمكن ان يشتمل على باطل ابدا دين الحق الموافق للفطره ولكل عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات فاستجابت الامه لدعوته وانتشر دينه في اقصار الدنيا حتى بلغ مشارق الارض ومغاربها ولم تجدل الامه الاسلاميه ظاهره على اعدائها حتى حصل فيها التفرق والاختلاف واذا دب التفرق والاختلاف في امه حل فيها الفشل لقول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولكن مع هذا قد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا تزال طائفه من امته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله ايها الاخوه ايها الشباب المسلم كم كنت اتمنى ان يحصل اللقاء بكم قد يتوقع متوقع أن اللقاء يكون في أماكنكم في البلاد المتشتثة ولكن بنعمة من الله وفضل كان اللقاء بكم هنا في الجزيرة العربية مبتدأ الوحي ومنتهاه اذ لا يشك احد ان الاسلام بدا من هذه الجزيره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان يرجع الى المدينه كما ترجع الحيه الى جحرها وان لقائي بكم في هذه البلاد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 وتوثيق وافشاء وكل من نشد الكمال فان نشدانه الكمال من الكمال وكل من ظن انه كمل فانه ناقص لان من ظن انه كمل سيتوقف عن المسير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 ولا شك ان المؤمن يسر يسر بالذلك لكن تحتاج هذه الصحوه الى ان تكون مصحوبه بالحكمه لان من حرم الحكمه حرم الخير كثيرا ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا ولكن ما هي الحكمة التي ينبغي أن يسير عليها الداعي إلى الله عز وجل الحكمة تكون بأمور الأول أن يكون عند الداعي علم بما يدعو إليه ولهذا أرى أن طلب العلم وعلم اولى بالتقديم من الدعوه الى الله لان الله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره ادعو الى الله على بصيره اي على علم وبرهان انا ومن اتبعني إن الداعي إلى الله تعالى على بصيرة وعلم يمكنه أن يدافع ويمكنه أن يهاجم يمكنه أن يدافع عن دينه الذي يدعو إليه بدحض الشبهات التي تورد عليه ويمكنه أن يهاجم الأديان الأخرى ببيان بطلانها وما فيها من احراف وضلال مخالف للعقل والفطره لكن من يدعو بدون علم سيقف في اثناء الطريق لانه لا يستطيع ان يدافع ولا يستطيع ان يهاجم وحينئذ تكون المساله عكسيه يقف امام مجتمع يدعو الى دين الاسلام ثم يقوم طرف من اطراف الناس ذوي العناد والاستكبار فيورد عليه شيئا من الشبهات فيقف حيران فما ظنكم ايها الاخوه في مثل هذه الحال ماذا تتصورون وهذا الرجل يدعو باسم الاسلام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 وهو يتعلم يدعو الى مساله واحده عالمها واتقنها واجادها وبذلك يكون متعلما وداعيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه بلغوا عني ولو ايه يعني ولو ايه من كتاب الله او مساله واحده من مسائل الدين وليس الداعي او المبلغ لا يمكن ان يكون داعيا او مبلغا الا اذا حفظ اصول الدين وفروعه هذا شيء مما يكون سببا في نجاح الدعوه ان يكون الانسان على علم وبصيره علم يمكن ان يدافع به ويهاجم الامر الثاني ان يكون هذا الداعيه عاملا بعلمه فان العمل ترجمه للقول كل قول لا يترجم بالعمل فان ماله او ماله اكثره الفشل ولهذا يقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ولا اعتقد ان عقلا صريحا يقبل من شخص يدر الى ترك شيء وهو متلبس به او يدعو الى فعل شيء وهو متخلى عنه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 ولهذا كان من صفات الرسول عليه الصلاه والسلام كما وصفه ملك غسان انه كان لا يأمر بشيء الا كان اول فاعل له ولا نهى عن شيء الا كان اول تارك له هذا ايضا من الدعاء الى الله بالحكمه لان الداعي الى الله لا يقتدي الناس باقواله فقط بل حتى بافعاله احيانا تجدهم يقولون للداعيه انت فعلت كذا وكذا فلماذا يقولون ذلك اما معارضين واما مسترشدين والمهم ان فعل الداعيه له قيمه عند المدعوي بل ربما يعتبرون الداعيه بفعله اكثر من اعتبارهم اياه بقوله الامر الثالث من الدعوه الى الله بالحكمه ان ينزل الانسان الامور منازلها ويضعها مواضعها لان لكل مقام مقالا ولكل عامل حالا فليس الناس على حد سواء وليست وليست مواضع الدعوه على حد سواء وليست تكيف نفوس الناس على حد سواء ولهذا نجد الله عز وجل وهو الحكيم العليم في الامور التي يكون الناس منغمسين فيها على خلاف ما يرضي الله نجد الله عز وجل يربي العباده فيها ترضيه ويسوقهم الى الحق شيئا فشيئا وانا اضرب لذلك مثلا في قضيه الخمر قضيه الخمر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 فاق الناس الى اجتنابه على وجه مقبول فقال فيه يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نافعهما هذا العرض التحليلي للخمر اعتقد ان كل ذي لب يتركوا وان لم ينها عنهم اعتمادا على قوله تعالى واسمهما اكبر من نفعهما لا احتاج الى انه فان العاقل متى علم ان اثم الشيء اكبر من نفعه فان عقله يدعوه الى اجتنابه بدون داع شرعي بل بالوازع الفطري ثم انزل الله عز وجل بعد ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقول كم الصلوات الاجابه عليكم خمس صلوات اذا كان الله نهى عباده ان يقربوا هذه الصلوات الخمس وهم سكارى فمعنى ذلك ان خمسه اوقات من زمنهم سوف يتقلبون فيها الخمر وهنا قال لا تقربوا الصلاه اذا فلا بد ان يذلوا الخمر قبل دخول وقت الصلاه حتى لا يقربوها لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذه المرحله الثانيه يتعود الانسان او يعتاد الانسان فيها على ترك الخمر في جمله من وقته ثم انزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رتسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون فبهذه الايه حرمت الخمر تحريما باتا شاملا لجميع الاوقات وجميع الاحوال هذا تدرج في المنهيات التدرج في المامورات صيام رمضان امساك عن اي شيء عن شهوات النفس عن الاكل والشرب والجماع فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل امر شاق شاق على النفوس ولا سيما في وقت الصيف الشديد الحر الطويل الزمن لكن الله عز وجل بحكمته ورحمته فرض الصوم أول ما فرضه على التخير إن شاء الإنسان صام وإن شاء أطعم عن كل يوم مسكين استمع إلى قوله تعالى فمن وعلى الذين يطيقونه فجة طعام مسكين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 هل فيه تدرج في الإلزام الجواب نعم لأن تخيير الإنسان بين الفعل والترك إلى بدل أهون عليه من الإيجاب عينا فكان في هذا تدرج في الإيجاب إذن ممكن أن ان نتدرج بشخص ندعوه الى الله هنبدا اولا بتوحيد الله عز وجل ثم بامره بالصلاه فرض عليهم خمسه صلوات في كل يوم وليله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تو اخذون اغنياءهم فتردوا على فقراءهم او في فقراهم اذا هذا من الحكمه ان ندرج المدعو بحسب حاله وبحسب ما يكون قابلا لدعواتنا اما ان ننفره فنقول انت على ضلال انت من اهل النار ان تخاصم فان هذا لا يحصل به خير بل يحصل به التنفير عند دين الاسلام واستمع الى قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملها ما رايكم في سب الهه المشركين اهو قربة مأمور به الجواب نعم لا شك في هذا لكن اذا كان يترتب عليه محذور شرعي اعظم منه فان فان الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيه علم ومن هذه الايه الكريمه اخذ العلماء قاعده مهمه وهي ان درء المفاسد اولى من جلب المصالح مع التساوي او التقارب هذا ايضا هذا من الحكمه في الدعوه الى الله من الحكمه في الدعوه الى الله ان نوحد صفوفنا نحن معاشر المسلمين اقول المسلمين الذين درجوا على طريق السلف الصالح لان الذي يمثل الاسلام حقيقه ويحقق الايمان هم السلف الصالح الصحابه والتابعون وتابعوهم القرون الثلاثه المفضله السير على منهاجهم هذا هو الاسلام وهو الايمان وما خالف طريقهم فان فيه من الضلال بقدر ما خالف ذلك الطريق اقول مره ثانيه من الحكمه ان يوح... ان وحد الدعاه الى الله عز وجل صفوفهم في الدعوه الى الله وهي الدعوه الى طريق السلف الصالح وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان امته ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي من كان على مثل ما عليه هو واصحابه وفي روايه وهي الجماعه الذين اجتمعوا على الحق والخلاف اليسير الذي لا يخرج بنا عن طريق السلف لا ينبغي ان يكون مثارا للجدل والنزاع والعداوه والبغضاء لان مثل هذا الخلاف موجود في عهد الصحابه رضي الله عنهم ومع هذا لم يخرجهم عن كونهم امه واحده فهم امه واحده في الهدف وفي الامل ولكن لا يلزم من ذلك ان يتفقوا في كل مساله من مسائل الايمان والدين فلا بد ان يكون هناك خلاف ولكن متى علمنا ان الواجب على كل مؤمن ان ان يرد النزاع الى كتاب الله وسنه رسوله كان نظاما على كل من تبين له الحق من كتاب الله وسنه رسوله ان ينصاع اليه وان حالف ما كان عليه من يقلده هذا الرجل او يعظمه واستمع ان الله عز وجل وهو يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله تجد ان قوله وما اختلفتم فيه من شيء يدل على انه لا بد ان يكون هناك هناك خلاف ولكن ما الى اين يرجع في حكم ذلك الذي اختلفنا فيه يقول الله عز وجل فالحكمه الى الله ماذا حكم الله به او بعباره اصح ماذا حكم الله فيه استمع الى الات الاخرى فإن تنازعت في شيء فردوه إلى من إلى الله ورسوله وما فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله عز وجل إننا إذا رجعنا خلاف أرجعنا خلافنا إلى الله ورسوله كان ذلك خيرا لنا في الحاضر وكان احسن مآلا ما لنا في المستقبل الرد الى الله هو الرد الى كتابه والرد الى رسوله صلى الله عليه وسلم هو رد اليه في حياته والى سنته بعد وفاته فاذا اردتنا ذلك الخلاء الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بنيه حسنه لا ننوي ان ننصر راينا او ان يكون قولنا او قول مقلتنا هو المتبع وانما نريد ان نطب ان تطبق شريعه الله على حسب كلام الله وكلام رسوله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 فاين يكون الاختلاف ولكن المشكله كل المشكل ان بعض الناس اذا راى رايا سواء كان اجتهادا من عنده او تقليدا لمن يحسن فيه الظن ويعظمه لا يريد من الناس الا ان يتبعوه وهذا خطا كل انسان يريد من الناس ان يتبع قوله على خطئه وصوابه فمعناه انه اتخذ لنفسه مكانا في الرساله في رساله الرسول صلى الله عليه وسلم لان الذي يجب ان يطاع ويتبع في كل ما يقول ويفعل انما هو الرسول صلى الله عليه وسلم فانت يا اخي لا تجعل نفسك ندا للرسول عليه الصلاه والسلام او تجعل من تعظمه من اهل العلم من من تحسن به الظن ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل بل اجعل الحق رائدك سواء كنت ملتزما به ام مخالفا له ثم هداك الله اليه على يد احد ممن اطعم الله العلم واعلم ان من نعمه الله عليك ان يمن الله عليك بشخص يبين لك الصواب هذا من اكبر النعم وكثيرا ما يعرض للانسان مساله يرى ان الصواب فيها كذا وكذا لكنه بعد المناقشه يرى ان الصواب فيها خلاف خلاف ما كان عليه فيرجع الى الصواب ومختلاف الاقوال عن الائمه الا من هذا الباب اننا نجد ان المساله يكون فيها قولان حتى للخلفاء الراشدين حتى لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره نجد ان المساله يكون فيها يكون فيها قولان او اكثر للائمه الذين اشتهرت مذاهبهم واتبعت كلمه ابن احمد مثلا لماذا لان العلم يتجدد علم الانسان يتجدد والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع وبصارا ولا افهده قد يخفى علي هذا الدليل مده من الزمن حتى يمن الله علي باطلاعي عليه وقد يخفى علي دلاله هذا الدليل اما لقصور في العلم او لتقصير في التدبر حتى يفتح الله علي وقد يخفى علي ما يعارض هذا الدليل لان الدليل لابد ان يكون سالما من المقاوم قد يخفى علي ما يقاوم هذا الدليل فاتبى ف... فيتبين لي بعد ذلك والمهم انني اتعكم ايها الشباب إلى أن تجعلوا رائدكم دائما هو الدليل وأن لا تتخذوا من الخلاف مع الاجتهاد وحسن النية لا تتخذوا من هذا الاختلاف مثارا للجدل والنزاع فتتفرقوا وتذهب ريحكم ومن الدعوة لله بالحكمة والسير على منهاجه أن يكون ومن الدعوة لله بالحكمة لجماعات الاقليه مرجع يرجعون اليه وهو ما يسمى بالامير وقد يسمى بالرئيس لان الناس لا يصلحون بدون هات لا يصلحون بدون قائد لا يصلحون بدون مرجع ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام من كانوا ثلاثه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 اقليات في بلاد غير مسلمه لا تطبق الاسلام وربما تحارب الاسلام لا بد ان يكون لنا شخص نرجو اليه ولكن كيف يمكن ان ننصب هذا الشخص ومن نختار الشخص اذا كان فيه صفتان القوة والأمانة فهو الأهل كما قال الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال العفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين إذا وجدنا الشخص من هذه المجموعة قويا أمينا هو بالتنا المنشوده نجعل الامير وان وجدناه قويا لكنه فيه نقص في الامانه نجعل له وزيرا نجعل له وزيرا امينا حتى يحصل من قوه هذا وامانه هذا ما به الخير والمصلحه و وإذا وجدنا أمينا ولكنه ليس بقوي أضفنا إليه قويا حتى تكملا الولايه والتدبير وأنا عندما أقول قوي أمين فإن هذا يستلزم أن يكون عليما يعني عالما بشريات الله وعالما بأحوال الناس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 أو قائد أو ما تسمونه المهم المعنى دون اللفظ ولا مشاحة في الاستلاح هذا الرئيس نستفيد منه فوائد الفائدة الأولى أننا عند التنازل نرجع إليه والبشر لا بد أن يقام بينهم شيء من سوء التفاهم يحتاجون إلى أحد يحكم بينهم فنرجع اليه وعليه هو ان يتقي الله عز وجل في تحري الحق والوصول الى الحقيقه ثانيا اننا نحن الجماعه قد نحتاج الى جمعيه تعاونيه بحيث نكون صندوقا لمن أراد أن يتبرع به للإعانة في الدعوة أو في المدعوين أو لإعانة بعضنا فيما قد يحصل له من حاجة ومن فوائد هذا الرئيس أنه لو احتاج أحد منا أن يتزوج بامرأة مسلمة ليس لها ولي مسلم فإنه يمكن ان يعقد النكاح له لان اهل العلم يقولون انه اذا كانت المراه في مكان ليس فيه انام ودانا ابوه ودا احد من اولياها الصالحين للولايه فانه يزوجها ذو سلطان في مكانها اي من جعلته القبيله اميرا او حاكما او ما اشبه ذلك من فوائد هذا الرئيس أو الأمير أن لا يتصرف أحد تصرفا ينسب إلى المجموع إلا بإذنه وأقول تصرفا ينسب إلى المجموع لأن التصرف الشخصية الذاتية كلنا تصرف فيه بما يناسبه لكن التصرف باسم الجماعة لا يكون مجموعا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 تطرفا في الاندفاع لان التطرف قد يؤدي الى تيار عكسي صحيح ان رجل اذا وجد شبابا يوازونه ينشط ويحيى ويتحرك لكن لا بد ان يضبط تصرفه ولا يندفع الانفتاء الذي يخل لان بعض الاندفاعات ولا سيما في بلاد غير مسلمه قد يلفت النظر وحينئذ يقضى على الدعوه وهذا امر ينافي الحكمه وله خطره وكم راينا من الاندفاعات التي يتصرف فيها المندفع تصرفا منافي للحكمه كم راينا فيها من الخلل وربما يقضى عليها حتى تموت ورأس هذا كله هو الاخلاص لله عز وجل وان يعتقد الداعي الى الله انه يدعو الى دين الله يدعو عباد الله عز وجل إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم إلى ما يقذبهم إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته يدعو عباد الله إلى ما فيه الحياة الطيبة والجزاء الحسن في الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم مؤمنين باحسن ما كانوا يعملون واتى الله تعالى ان يثبتنا جميعا في قوله الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره امين وان يجعلنا هداه مهتدين وصالحين ومصلحين وان يشد عودكم انتفترته ويذابه انه جواد كريم الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خيرا واسابك وافادك ومتعنا بك على طاعته هناك في الحقيقه كان يكون اعبر عن تسيد من الاسئله كثير جدا الاوراق عندي حتى اختلطت من كثرتها ولكني صنفتها اعطى الاولويه لي اخوان او الاسئله التي تعنى بالأقليات وتعنى بالأقليات لأن هذا مقامهم وينبغي عدم مزاحمتهم وأخواننا وأحبابنا ممن هم مقيمون في المملكة في الغالب يصلون للشيخ حفظه الله بهاتفه الذي هو ما شعره مستمر في الإجابة عليه أو بالأسئلة والمكتوبة التي يرد عليها أو باللقاءات لله الحمد لله الذين يشاركون في بحمد الله ولذلك سنبدا الاسئله من هذا الاطار كما اني انبه اخوات اللاتي الان في قاعه اخرى في على شارع تخصصي في الخيريه باننا الان سنسجل اسئلههن فاليوم يعني اليوم لينا اسئلههن علينا ونحن ناخذها ان شاء الله ونعطيها لفضيله الشيخ على اي راعينا في كتابتها او في القائها ما ذكرته انفا من ان الاولويه الاسئله التي تعنى بحل مشاكل او تتعلق بالاقليات واقامتهم هناك الشيخ ما شاء الله بيت عندنا سؤال في التفاضل هنا او حدث الله وهو ورد في اجلاسه ولكن هذا السؤال يجمع وقد بيادرت ثاني كثير من المؤسسات التي حققت معنى التعاون والتكافل بين المسلمين المؤمنين والمؤمنات بين المسلمين قال الله تعالى المؤمنون او المؤمنات بعضهم اولياء لبعض والحديث من ترك مالا فلورثته ومن ترك جياعا وضياعا فإليه وعليه لكن في غير البلاد الاسلاميه المسلمون احاد وافراد ونسائل هل يجب على المسلمين ان يشئوا جمعيات ومراكز ام انه لا حرج عليهم في ان يبقوا فرادا هذا السؤال الاول وان يتجمعوا فما هو التكييف الشرعي للهيئه المنتخبه التي تدير شؤون الجاليات من ناحيه السمع والطاعه ومن ناحيه ما اشرت اليه ان يحتكم لكم الله الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الذي ارى انه لا يمكن لها ان تقوم العالم قائما ليونات متفرقين افرادا فليسان مدني بالطبع ولا بد ان يكون له من يعينه من الخلق بعد معونه الله عز وجل للجميع وبناء على ذلك قرر انه لا بد ان تكون الاقليات جماعه تتوجه الى الله وان يكون لهم امير يرجعون اليه على ما وصفته في كلام السابع وما كيفيه تكوينها فلا استطيع ان اعطي فيه قاعده عامه لان هذه الجمعيات تختلف في كثرتها وقوتها الماديه والبيانيه والبدنيه ولكن اذا وفقوا للحكمه امكنهم ان يكونوا هذه الجمعيه او هذه الجماعه على الوجه الذي يحصل به المطلوب فهذا دائم يتكلم في المساجد وهذا داعي يدعو الناس افرادا وهذا انسان يجمع الاموال من المتبرعين وهذا امين الصندوق انما لا يمكن ان اعطي قاعده عامه في هذا ولذلك لاختلاف الجمعيات واحوالهم لكن الذي ينبغي ان يركز عليه هو اتخاذ اميرين يكون مرجع لهم في ذلك حسنا الله عليك ما هي الامور التي يرجع الي يرجع يرجع اليها او ترجع الجاليه اليها الى هذا الامير الجاليه ترجع فيها الى هذا الامير ما هي الامور التي يرجع فيه اليها الامور التي يرجوا اليه فيها هي ما اشرت اليه من فوائد تنصيب هذا الامير فيرجى اليه في تلك الفوائد التي اشرت اليها فيما سبق ولا سيما فيما تعلق بالجماعه على سبيل العموم بحيث لا ينفرد احد بشيء يتعلق بجماعتهم الا بعد مراجعه هذا الامير او الرئيس لان الانفراد فيه فيه افتئات عليه وفيه تفرق للاراء ولا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم بل لا بد ان امور من رئيس او امير يدبر امورهم احسن الله اليكم السؤال الثاني هل يجوز للمسلمين ولا كافر لهم الا الله ان يشاركوا في مؤسسات التامين بدفع قسط شهري اكثر المسلمين في الاقليه حسب فتص... السؤال في البلاد التي لا دوله اسلاميه فيها تتكفل الشركه بموجبه بدفع اقساط تعول اطفالهم بعد ما ماتهم وما هو واجب المنظمات والحكومات والشعوب السميه تجاه الاقليهات هذا سؤال اخر وقال هل يجوز للمسلمين ولا كافر لهم هناك اسئله بهذا المعنى كثيره الذي اعلمه من عقود التامين انها مبنيه على الغن أو الغرم وكل عقد يبنى على ذلك فإنه من الميسر الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأزلام من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أضرب مثلا مما أعرفه لو أمنت على سيارة تدفع كل سنة ألف درهم على أن تضمن الشركة ما يحصل على هذه السيارة من تلف أو نقص فإذا مرت السنة ولم يحصل لهذه السيارة تلف ولا نقص كان الغانم الشركة والغارم دافع الدراهم واذا قدر على هذه السيارة تلف او نقص يستهلك السيارة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 يقول لا بد ان تؤمن فما موقف المسلم من هذه القضيه ارى انه يدفع ما اجبر عليه من المال للتامين لكن بغير اعتقاد انه عقد ولكن اعتقاد انه دفع للظلم ثم ان لم يحصل عليه نقص فهذا من نعمه الله عليه والدراهم التي اخذت منه ظلم يجدها يوم القيامه